وكلام أهل الجمهة أهل الجمهة هذا القوى دينه قوة أكو كودايا وحاق أكو شايته صحيح لحضورينا عربينا عربي واي عربينا عربينا آدم وحاس عليه الصلاة والسلام جمنات إنتي لغسو بإنين يعني وحان أفعر بيت أهين كمورة بإنين جمال الحديث مركئوك لو سعودجيه وحان عرب انا على كل حال وحا حديثا لو سعروريه عرب تجعل قد إلا جعلاذو ألسكبوريو عرب وان لو نعايو واني وانعا حديث كله دون جنسوبنا وعزينا صلوات الله وسلامه عليه احبه غريشا غريش جعل هذا غريش جعل هذا معايلي فانه شأني من احبهم انك غريش جعل الله ولا جعل هاهدي قريش على جعلها دياله ولا قريش جعلها داء مؤمنين توضع لوادا قبي جاء القريش الخجري بالهبي يقول هكما هي محالوا داء قريش تقوى مؤمنين توضع مؤمنين توضع جعلها, جعلها قريش محالوا من عواي قرش ملايه اللي اول هراه وايه او بدكو جرتو ملايه هاو وين قبيلة داس ومعروف فضاءه اولو ملايه وريش اولو ملايه غاسي اولو تسقيري واي ملايه ملايه وين او قطر وايه غير كودي اي كالك هنا لولا لو وريش يعني ملايه غاسو اولو غير كود اكتبت بيين اه حسنة الله أكبر تشديدين ايو وآي او درن او قيسرين مبادن اي لو ويري ترشيخ وحوائي ملايو ويم وآي صراحان حوق <تصفيق> نوالي حدث صبه ملايو حدث ملايو ومجي حدث حوق بدين لا حيوك بضم مجيور التاس اهام اه لو ملع هواي خريش وعال وحايك بالله انتي نظر بين قنانا قشواي واعتمدت وحواي انتي نظر بين قنانا قشواي ابينا ملك الله سؤال يعني انتي اوه نظر قشنا وحين نظر كدنبايا مدرك كدس جلائها جرافين معاهز المالك ونسو جلائها كما جران إلا النظر بن انت قشأ قريش له لحاء ولاد النظر هو قيل وعزنا يا بالنظر انت قشأ سليلا وهي فهر دل الصعوبة العوانة على كل حال وعلى الله وضعه تولي. مسلمين توضي وضع مسلمين تو غريش جعل هذا قوضي مسلم كأهل جعل هذا فإنه شأنه من أحب أنك جعل هذا هم غريش غريش تأو مؤمنين الله إلهي وجعل هذا وحي يرين العلم وضع حدي على جعله مؤمنين توضيه ما عمل هذه يا ابو مليس اهل البيت خضر اهل البيت ايش يقولا اي كانوا قريش اه اهل بيتنا هذان واصور عبد الله للعبدي وعلى الوداع يعني الاهي خير ادون خلصوا دوام انا نكش توفير ايش انا على كل القريش فضل ياد بس هماد لبني هاشم المطلق و أسولي حيئيك قرية شيخ أمي تأيين و أعيينيك أخذ سواليك وحيئة أم أسقناها دي أخذكنا وأسقناها عكسنا مجرم حق الفقراء الله اللهم صلى الله عليه على سيدنا محمد على ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbi alimnaa bima jahilnaa, ve zekirnaa bima nusinnaa, bima nusinnaa bifudliki allah. Rabbi جعل الرجال معنا مساكين في جعل هذا هم مسلمين تكمد وجالسهم لفرض وجالسوا لفرضتهم وجالسو فغاروا فريستاء احب العرب عرب جعلون من قلبك قلب بغداد قلب مو بغدادك جعلوا ولا ردك هكونه اكو هكون علي عن الناس دتك ما تعلم من نفسك نفت هذه وحاد فوق تهيد خاصها قريبه أحب الفغراء فغل رجعلاده معنا مساكينت جعلاده وجالسوا لفريستهم مساكينت معايا لفريسي وغضي محريسوا آيه لما ذات دا الدين دات آخر إليه وكوري مرحباً ساس اسيري من الله وعصر خداوي دفتيما حاضر أهار بعد غوضي وخسي السيد وأسهري في الأحب العرب أحب جعله من قلبي قلبي قلبي جعله مم. خواس أو العرب ووهد أسهري العرب جعله كاس حال يسكر أولاد أنس عرب نعجري أشابك أسأل شيء انتاس أن المسلم والبقى أنه واجب في هذه الناس ننعن وأحب العربة عرب جعله نعيب كلمة أقول جعله للأمري أحب العربة عرب جعله جعله أولا جعله من غلبك معنى بغلبك غلبك غالبك جعله جعلك غلبك هذا لسانك كلي اسأهان ولا يردك هكسو علي ومعنى هكاريو يعني ذاتك حقير عن الناس معنى ذاتك حقير دودي يو يسمى دودي يأورو دو دو الغراء ويعبتو دو, دو ما أكاس ورفت وطعلم وقت من نفسك نقتدي فعنا عبت نقتدي أتك اكتد نقصانك نقتدي أتك اكتد نموالبا نقصان نمو واليها ابن وطواهي فعنا عبت هذه أرك هذه عبت هذه أركت، عبت دوما في رئيسد مان الشيخ رئيسد معياني عبت هذه أتقاطي أكسو علي سعر علي سوء، أكسو عليو عن الناسي عن احتغال الناسي دكا حقلتو دي عيبتو دلالارا او ماكي اخسوح اليو او تعالى مؤدوك تيز من نفسي كنفتادي غائز تادي معايلي نفتاق هيردادي اسكوشوغ اليورتا غير كا عيبت اسباكات فير ليتو تتادي الدي فير ليستالا بالبطن دائر كا عبادن كا ادري في رزق بعد ريس انا زعت يعني ربنا ادخ 5 ذعاب يا الله ما شاء الله وقضنا عيب ومنا هيلن ما شاء الله حيالي اديت ادي نفتاد عيبك وحيالها وحن دبالني مغادتي وحن واه اب او دبالناكوين بمجتو ادي اله يعني اشول دونا خاف نفتاد عيب تيدس خصوصي لهاي ما بعرف يعني ظني هذه ورون كشين لسد الهه خشوري ما بعرف دونك اني يعني اكوب باجنين او عشان فتودي افكا اتكو هاي ستحن يو اعيان وشيشي لو قلو غشا اتكدير تقولو هاي لعبت وحاقوين يعني انت وحاقوين وحاوا امام غزال واشي وحلو هيري يعني حسن البسلي حجاج همان اتكو الشيو هاي همان اتكو الشيو هاي حقيقة وهم لا جاي بيوكب حصل لبصري ألوهير وعسيري وحين نفتي هيد ياشخل الواقع نفتي ياشخل أغالي واقو ورمي ضمير كيس كورمي معايا خفول وحيث تسبقه وراح مرهوم ويهيد حديث كان معناه وعلى الدي ذا ان الغارع عايا ممنوعه واي معايا وحوم واي والله جعلين تعبتوني على هذه التعب هذه هدد في فيروسات واخسوا وق هسه هاي موجوده من بي او ماي لاف تي سي ار كينل واين ايبل ايوه سنت هاي نكيوو ارتايو هديت لاشكو اركينن هاي من غافل هواي شباب يوسف يوسف صديقها أه... يوسف يوسف صديقها أه... معسلي وما وبرق ونصي ان النفس على عمارته على كل هالمركي ومقاصي اديك عيرت ادش شغلتي دت تعبت وادي ان اتورنتد وكدور سيء مع يلي اديك شو فجاءه تعبت بدي ابد شكورين دت انه واحد لغا دت دائما انا ادعيه بس انتهى وقاوه يالبضل خبتاعي ادي لأي سفيره ارتبالله بركيه ادبتع ادي سفيري صوبنا الله وسلامه عليه وعسيه أحب... احبسوه احبسوه احبسوه حباسه صيوه سبيانكم المهينيين المهينيين مينيك فو عليا سبحان تيين المينيير المينيكي فو عليا حتى تذهب انت يكزوش ومعنى الى الكلمات والكلمات وفوعة العشاء اشها اشها ملوقي سيين انت يستبحوا الميني مينيك فو انها فإنها واختلاصي فإنها فوقت العشائشها يعني ملوكيسي مغدقيسي ساعة وايه ساعة الضوء تخترقوا في فيها ساعة شهيدة في أشياطين okay. وشهيدة لامنكا ووظم غضاء كالجني لأصابحيه وايه أول الليل وايه للك معناه أول كيسي وايه أسبيانكم المهيني منكين يكو ريوة حلول الجيدة يرقى الله وضعه جبره هيا يرقى فرق ماليه ريوة واتباعدك ريوة المهيني منك انك سبحان ريوة هذه مرة أراحة لحظه وأراحة لحظه المهيني ريبت منكين يكو حتى تذهب عندك لماته فوعة العشاء عشاء مقدريسي انتي اسكبحو واسكأمارو هاي هو فوعة العشاء حديثة قيمة فهمة العشاء اقول فهمة العشاء عشاء يعني مقدريسي العشيسي معناه مقدريسي وايا معايا الوقت مرتي عشاء مقدري وايو وقتي عمدوه اصدرني هاي وايا معناها هو علو وضاء حديث مبل وعظ وضاء ساعة عودي اوريس ساعة عودي اوريس وعودي بلا ويد اعلو وض وقت العشاء وايت ساعة الاول الساعه او من الليل الغضاء معيل بانها ساعة سي فعت العشاء فاع وا ساعه تخترق انفسه فيها ساعة في دي اشياء دينو شيء لا مكيفه فايا جيني لا تو بها وقت لاس وقتي اي او شروا فايا انت معيالي اقتراض الماء ما راح دعابه منكم في عيشه هنا اقتراض ذا بالبدي هنا والنكهة الجوهر خياليه بعد المهمه اوكي انت على النحو لا شيء لانك تدردره اختي شانك تدردري توصل هاي اسوريدي هاي رجاء ويريهي هذا وقت الحديث في الخلاف والاستعمال المال من الاجلال الجديد الى صعب بناء من الاجلال المغرب وعلى الاجلال الدخونه ورقم سجاني أنا مغرب كيبه منك وعليه واي اعطي ايه قابلناك الجو قابل خيلي قوضة عن بضن بركاسه شئلانك اسرقص امك أسر. عايزي أسر. أسر. أسر. اسوريلي ها شئلانك اسه عدا فساد علمي يجري اركيزه وحون شئل قايا ملكسل يعني اوه وحيي ضد كباوين اقيل قيك اقنين وحاد كل شئلانك اعياب قاري او شئلانك اعياب درداري الماء فساله علو سي هو مقعسي انه نظيف الخضار او يعني الها عفسه يعني شو ويناد فتههم بعدين على شيء ما كماسكوا جراء الماء واف سعدس له وعفسها محيل او اشتام نجاسه مكاسي اشتام مكاء اكثروا لهم علمنا دقري ماهاينا دقري ماهاينا دقري ماهينا دور صلاحينا ماهاينا <تصفيق> <تصفيق> على كل حال ما عائلة جيني مقدلس بحابة نام بي تمام تيسي نور ونعبيني هاي نور واباسي سحا <مم> ايه واج لاغ اومي ناغ لاغ اومي أسائي إلهي سبحانه وتعالى قلوبته يعني ومجيئة آدم وعلى قومي, قومي دين وعلى قومي نورنا وعلى ونوري أفتلس جعلها دائما بي طبيعة ديوان معايد جنسي والباء وحي مدعيسي أسياه ورون كأساس يعني أسوئيلها مع الانتشار والغضاء ايو صوبه حيان الى علمها فساديان ايو صوبه حيان جني وكلاسي الى علمه اركان اي فساديان وغلبه اكوريريان ايان ايو صوبه حيان عبسوه ضالتهم على اله وصحبه وصلم يعلمنا بما جهلنا لكرنا بما نصينا بفضلك يا لظيف رب يصير لا تعسر كريم صلوات الله وسلامه عليه وحسري احبسوا على المؤمنين ضالتهم احبسوا على المؤمنين ضالتهم احبسوا حباسا المؤمنين مهمنين تا وخوذي ضالتهم بادي واضي بادي واضي وحباس معنا بادي دوري بادي واضي ريو وحا تريبي وحيالها بادي واضي ريوه ضالتهم بادي واضي هناك بادي يود كريوه مهمنين تا aba do ah ana tha ba do wuduh kor khodi quraya wa rasul kay wadiin wa sallallahu alayhi wa sallam wa ayri' ma mu'minina ya rasulallahi allah ya rasul allah madalatul mu'minina hayta العلم ريواء العلم ريواء بصوره وعلى المؤمنين مؤمنون تفراقوا ضالتهم ضال ظالم حباس معنا قرقودي قريواء بعدودي وحباضودي اه قرقودي قريواء عشان العلم علم غريواء باكيويدين ويا رسول الله محايبا حايرين وما ضالت المؤمنين المؤمنين تبارضوا ذي وحكاقوا مايو قولوا حباسة وقرقوا ذو العلية هاي محاسي هاي العلماء الموكوريوه علمي الشرعي أهاوه علم الشرعي الله وضاء لي قد كا كرام ماكيشي حواتي تسنعوه وحيالو وديني اه ماكيشي اصنعوه علم الشريعة ماله وبحايا مجروه علم الشرعيه ماله وبحايا مجروه ننوالبه شيغاس حونكيسي علم قيساس ويديه سيدين ننكب بازي كمهنات تي اسوجيري هاي وخلاص وجيري هاي واكاس علم لا واله <سؤال> المحاسيس صلوات الله وسلامه عليه يا بصوره وعلى المؤمنين من من تفقاضي بالاتهم بعض ديادي فروا معنى كدموها او قالا وايو قرقاضي فروا ديع كرهوا مولانا هي سياسه دي او ملعيس او كوتوسي يعني آخر حكيري قارسي هذه معناها محاله وضعه إلال السين الله وضعه علمي إلال السين وجعله علمي إهمالي مركاسي هاته إهمال السين وضماء وحيرين يا رسول الله أصحاب الله وما ظالك المؤمنين قال وحاسر السبن العلم العلم غيوة علمي وحالو نسبها ميهن. يعني وحال ونصبها علمي يعني بدل ها ونصب العلم العلمي وهو بدل قالت المؤمنه الروى العلم علم الكراوه فكم منين تكون فاضي العلم والكراوه علمي كي وعلمي شرعي الشرعيه والوضاء ولما المال بكرامه حديث امر وايه وعلمي الشرعي يبرشدك وامرايو وديكه يعني اكو توزيزو واحدين توزيزه مجرى لاوته ما انا المشرعه يمسلمين تعان بضغودي وحمام الخواب المشرع اليك جوا توك يعني سوء وحال صع يعني سوق هاي برهان لو كانوا عادعه يعني يعني تشكله وحالعقيده علاه واجو واجو علاه مستعيل كاه هي عن انت اضراب كل انت الشبهه والشبه هاي عن الريوه مشكلات الملفق قالو شغل اصول قيسي تفسير قالو شغل شغله حديث حفظ قيسي تشك شغلوا فقسي لبرته حديث جن حدود لبرته تعديل فودو لبرته اختلاف العلماء الاو قال المشايخ داوه فأنت على برضه العلوم العربية أمانتي يأخذ محايا يا, يا لي أنت كل برشيس بطلوب وآله ذي وحي قلتها شريعة علمي وشريعه آله ويهين وقتاته هذا هو المشروع هذا هو جرن واحده سايا مالك هذا هو كل غاني ذكذا هو ذنباوه يا بركه ننس او يعني دقلله هاي او حافظ امام كودي واقوا جوا بردول بق دگمول بان عالم وديل او تتخبر دي او حوادث دعيس يعني فجواب جواب كرو دي سبب با يعني يعني فرقه ضلالا هريوا هنا مروب اصوب مرتبه انتا واحد صلوات الله والسلام <تصفيق> عليه وعاشره عاشل على علمه علمه غيره علمه علمه فقوده غيره علمه مهم واحد <تصفيق> علمه بدله ضاله بدله عمسه يعني عطف بيانه يا البنان انتا واحد رفعه سوابناه نسبه العلم علم وواقع في نيل الفائده حي رسول الله العلم علم وواقع انك ماني خضرنه ها اقدره على لو بس بدل كاله يوم اخذته مقايسني بيان طابخ مقدي وبنان حد لقد عينه وبنايها انت والله العلم علم وواقع صلوانا صلواته الله وسلامه عليه وعسره احتجموه استواء لخمس عشرة تمئيشان اشكو التواء باش مرخيتم اي شده او او امسا لسبع عشرة تمئي تضواء او لتسع عشرة او تمئيش شغال او احدا نواة الكو <سؤال> هل ها ما تيبش احتا استوا اممر كاني اسلام روه وامر ارشاد صن نواة وبن اصاب طه حتي دائما دون مدف وامر امر ارشاد ووجوب ما امر يعني امر ارشاد استوشن لخمسة عشرة, خم... عشرة نحويل كميزة كاني هوست او ويسي كورد او ويسي تركيب خوضي اه اه اه اه اه قاعد ايه خمسة عشرة خمسة عشرة السبع عشرة اول تسع عشرة او احدها وعشرينة بشهر بشعر بيت بشعر بلقى بشانها دا او بصعون وصدق دا انتان يعني يعني اسكتوه الله وضعه بشمركي تم إشان موضو تم إشان سيدنا وسايا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي الله وحصي كتابه رأى ناوجه وسايا ديسي هذه كتبه بصوبة حانبوغي واخذنا لكن هذا سؤال روضي تم وحيك تم مجدع مكيلا قلوة قدعر اينا ابو حسيني كمانو فاكاس ها قدعر ارشادا ارزاما تم اي شن تم اي تدوى تم اي سغال فاكاس تم اي شن اي تم اي سغال اي تم سغال. الكتورة. يعني الكتورة حصل هي وعقد ما موافق بيحي المعقول اطباء دلن. اطباء قالوا مسلم توشديسي وحكنا مباو عمر ثالثه الاهراهي عفوا اربعه بشهر اربعه بش اربعه الشهر غادي لفيير عفوا روعه تو نيست فيلف صباح وحيه روعه دم روع وبشه اربعه ديال الروعه واسكن توشديسي اول كيس لاطوب حتى كلف الفنتهي اخر نيس والطوب حتى كلف معايا ديك بضها واختلاسي واختلاسي ديك فرق اسك بضها يعني امرك او يعني ابقى اصبروها هاي اللذي تنواه نبينا عدنا حديث واسورة اسكو كيالي اسكو قوني ووحي اوطار اسكتره او ديمان اسكيالي اميشان تم استرخم ايه توضوه تم استقاب مواتي يكو والاسي ما كان هاي الالهي وطري وطري يزعل هاي كاسا دللوها ما حلقا اوغادا لدورتي لكن حوالي اوغادا لدورتي هادي لرواح حفظها يعني او السحابات الالسل السحابات انه كتور صنات هادي ربتت سان اطوة سان اطوة لكن هادي بوش الاطوة هاي بوشيها خايا خفتها معنى لو هاكا براري مضح حنوني كركة حنونة وحياه وهاس ومقعيش خالجة وقعي وهاس هادي بوشيه ومبوشيه فلوطو هايو وقت او محرنه اي وقت او لوباهدو ولوباهدو الطوبة <تصفيق> حياه ديقال امال رسترول كان وحياه فانس فلوصى داوك اتا دي كوركا دي كوركا دي كوركا دي كوركا مركي وعيا وقتكم محجنة لكن حفظ الصحة درادة دي هدي تهي على هان نبي أصوه الشيء عبرتاني تمئيش تضوه تمئيش شن تمئيش تضوه تمئيش سغال لا وقت يكوه أفروهي على هان نطوهاي وقاسي الشهر بوقتان نبي ينتهل شفعيك وكتورت هاي معيالي وطريك فضلي له وكتور فضلي بني هاي شفعيك وكتور فضلي بني لما لما أفر أفر كراك بني الله والله إله هنا وطري مواي يحب الوطر أزعلي وحاسوه خصيسي بلها مركي نقصا مايان حاله داسو خصيسي تمام كيسي مرتي يغارته تماما دلزامي ها يد يغا برغات مر مايام ها عادت وقعايام بشولبا وقت يا سوقا وقت اس وحاس, وحاس, وحاس امر النوب صوبنا عليه الصلاه والسلام الا تطوب وقتيها او نوذل له هيريكرو انت هم حاسر عليه الصلاه والصلاه بي مو بكم الدم فيقتلوه فيقتلوه فيقتلكم الان احتجموا طوبت ال 15 طوبت طمئ الشن ما خيبش التهيت طوبت ل 15 طاء طمئ الشن ما خيبش التهيت طوبت طمئ طوبور طوبت على هان شو عليه السلاة والسلام على هان توبت معاي اللي. على هان بعد خمسة عشر اوهاي توبت وحاسو نبيه ومتسبرا وحي انفعايا على كل حال توينك وحواي دي قلسك بحيه الاوضاء بخارك ظاهر كيسي يعني تاسني وهاي يعني اا روي هي دك او بلوت كل كل بلوك او دك كل لي هاي هاي لي ديجا مركي ديج دي مركي كل كاركل لاو دي يا وح الصبح الصبح دك او بلوك روي مايا كل كود Oh look, they